جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تعبر عن قناعتك بصراحة لا تخفيها أو تتنصل منها فأنت صواب وقناعاتك حق لقد ربيت على الحق والخير فلا تستكثره على من تحب. إخوانك، جيرانك، أصدقاءك، أليس تحبهم؟ وما دليل الحب إذا لم يكن الخوف عليهم؟ أجل، أجل. الخوف عليهم من النار باختيار الكلمات والأسلوب والوقت. جرب، جرب، جرب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. جرب، جرب، جرب، جرب.